ولا الظالين ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأراهم جهنم مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَوَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض وَلَمْ يعيب أَلَ يرَو أن الله الذي خَنَقَ السَّمواتِ وَالأَرضَ قادِ الند أي يَخنقَ مِمثللَهُم وَجَنَهُم أَجَ الل رَيبَ فِيهِ بَبَ الظالِمونَ إِلا كُفُور الله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 إياك العبد وإياك الاستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالين قل لو أن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 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى الناس عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا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 ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا الله الله أكبر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 ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الله سمع الله لمن حمد